بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطهبين الطهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين ثم ما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير صورة الكهف وهذا هو الدرس السادس عشر من تفسير هذه الصورة المباركة وصلنا إلى الآية أربعة وخمسين من صورة الكهف يقول الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صرفنا أي بيّننا ووضّحنا والمراض بذلك إضاح الأمور كلها سواء الأمور الدينية او الأمور الدنيوية فهذا القرآن ما ترك شيئا إلا ذلنا عليه سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فإذا أراد الناس السعادة في الدارين فعليهم بالتمسك بهذا الكتاب العظيم هذا الكتاب الذي بيَّن الله عز وجل أنه ما ترك فيه من شيء قال تعالى ما فرَّطنا في الكتاب من شيء أمور الدنيا وأمور الدين هؤلاء الذين يريدون أن يفصلوا الدين عن الدنيا ويزعمون أن الدين في المساجد فقط أما سياسة الدنيا وأما أمور الدنيا فلا دخل للدين فيها هذا فهم أعود هذا فهم أعود فالله عز وجل قال ما فرَّطنا في الكتاب من شيء فإذن كل الأمور في هذا القرآن سعادة البشرية في اتباع هذا القرآن الرحمة من الله عز وجل وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فاتباع هذا القرآن والسير على منهج الله عز وجل سبب للرحمة وسبب للسعادة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضل ولقد صرفنا أي بيّننا ووضّحنا الأمور الدينية والدنيوية وفصّلناها تفصيلاً كاملاً وذلك لكي لا يضل عن الحق ويخرج عن طريق الهدى إذن الغاية من تصريف الأمثال في القرآن هو الهداية حتى لا يضل العباد ولذلك قال إن هذا القرآن يهدي للتي وقيل في معنى صرفنا كثرنا اي كثرنا تصريف الامثال بعبارات مختلفه واساليب متنوعه ليطعظوا ويعتبروا وهذا يوجب التسليم لهذا القران وعدم المنازعه له في امر من الأمور ولذلك قال تعالى وكان الانسان اكثر شيء جدلا يعني سبحان الله مع أن هذا القرآن فيه الحجد وفيه البراهيم وفيه بيان الحلال والحرام لكن ترى هناك من الناس من يجادل ويخاصم يجادل بالباطل وذلك ليضحض الحق ولكنه لن يفلح في ذلك تراه يُثير على الناس الشُبه يُثير على الناس الشُبه والشُبهات تراه يُلبِّس على الناس أمر دينهم هذا لن يُفلِح أبتاً الباطل مهما حاول إذهاق الحق فإن الحق لابُد أن ينتصر ولابد أن يُمكن لهم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهق وقد بيَّن الله عز وجل أن من الحكم في ضرب الأمثال في القرآن هي أن يتذكَّر الناس وأن يتَّعِظوا ويعتَبِروا فقال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون يتذكرون فمن الأسباب او من الحكم التي من اجلها ضرب الله الامثال التذكر والاعتبار قال تعالى وكان الانسان اكثر شيء جدلا اي مجادله وجدالا وخصومه والقصد من مجادلته اضحاء الحق كما قال تعالى عن الكافرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق وقال تعالى اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين انظر الى هذا الانسان المتبجح يخاصم ربه ويُجادِلُ ربَّه جل وعلا كما فعل العاص بن وائل عليه لعنة الله لما ذهب إلى البطحاء وأتى بعظمٍ قد صار رميماً ثم جاء وفتَّه وألقاه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد تزعمُ أن ربَّك يُحيي هذه العظام بعدما صارت رميماً تزعم أن الله عز وجل يُحيي هذه العظام بعدما صارت رميماً فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يُميتُك ثم يُحييك ثم يُدخِلك جهنم وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي انظر إلى هذه المجادلة وإلى هذا القصام يخاصم ربه يخاصم خالقه ونسي أنه كان لطفة مهينة حقيرة كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فنسي أصله قال من يحيي العظام وهي رمي خ... قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى جل شأنه فالإنسان كثير المجادلة كثير الخصار حتى إعجب من هذا في حديث تكلم الجوارح لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما أضحك قالوا مما تضحك يا رسول الله قال أضحك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة نظر إلى هذه الجرأة جريء عجيب سبحان الله يجادل ربه يوم القيامة الله عز وجل يقول فعلت كذا في يوم كذا وكذا يقول لا يا رب لم أفعل لم تفعل تجادل ربك يقاسم ربه سبحان الله الذي رأاه الذي اطلأ عليه يقول له ما حصلش ما عملتش فيؤتى بالأرض تشهد عليه ويؤتى بالملائكة ولكنه لا يقبل هذا ويقول يا رب لقد وعدتني أن تظلمني لا أجيز اليوم شاهدا إلا من نفسي عايزني لا يشهد نفسي أنا لا أتكلم مش حد يشهد فقال كفى بنفسك اليوم عليك شهيد اشهد عن نفسي طبعاً هو يظن أن يشعر نفسه باللسان والبرابند بالفهلوة واخد بالك كان بيطلع زي الشعر من العجينة فهو فاكر بقى لسان والبرابند دي الله هيتكلم وهيفلت وهي فيختم على فيه ثم يقال لجوارح ينطقي فتنطق جوارحه تنطق الجوارح تفضحه يتكلم الفغذ وتتكلم العين وتتكلم الجوارع ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه بعدا لكن وصحقا عن كن كنت أجادل سبحان الله انظر إلى هذا الجدال من إنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدل مجادل وهذا يدلك على أن الإنسان كثير الجدال لا يقنع برأيه لا يقنع برأيه غيره ولا سيما في هذه الأيام التي نحن فيها ترى جلسات ومجادلات وكلام وأشياء تقص القلوب وتوغر الصدور ولذلك بمناسبة ذكر الجدال أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدالة ولو كان محقا بتقادل واحد أو واحد بقدلك والإيتو فيش خالص سادد ودانه واللي في دماغه في دماغه راكب دماغه لا تضيع الوقت لا تضيع الوقت وكان إنسان أكثر شيء جدا أنا زعين ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدالة ولو كان محق حتى لا عندك حق سيب الجدال العقيل له ليس فايدا وكان الإنسان أكثر شيء جدا أي مجادلة وجدالا وذلك بقصد إضحاض الحق كما قال تعالى وجدل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق وقال أول مرة الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خسر المبين أي يخاصم ربه ويجدله كما ذكرنا في حديث الجوارح وأيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق علي وفاطمة ليلا يعني طرق الطارق هو الزائر بالليل فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما ليلا إلى علي وفاطمة رضي الله عنهم وقد أخذ مطجعهما يعني اثنين نيمين فقال لهما بصحيهم يوقزهم ألا تصليا شو متصلوا قيام الليل أموا صلوا الليل ألا تصليان فقلت أي علي روي الحديث فقلت اللي مع المذكرة احنا قلنا أن فيه خطأ أن فيه صفحة مقلوبة عن صفحة يعني فيه صفحة دي اللي احنا فيه 76 بعدها 75 لا الصفحة الأصدى هي الصحيحة صفحة 77 فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما النفس السلام بقول لهم قوم وصلهم ألا تصليان فقال يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا الكلام ده حق ولا باطل ها حق ولا باطل يعني علي بقول له أنفسنا بيد الله أرواحنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا حق ولا باطل حق الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيوسك والتي قضى عليها الموت ورسل إيه؟ الأخرى إلاج المسام فإنت فعلاً ونت نايم رحك تبع عند ربنا إن شاء الله أمسكها وإن شاء الله أرسلها فأقول له إحنا أروحنا بيد الله إذا ربنا أراد النواة يبعثنا يبعثنا فيها حق لكن فيها مجادلة فيها مجادلة فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك حين قال عليه ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب على فخزه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدا طبعا النبي صلى الله عليه تعجب من سرعة إجابة عليه رضي الله عنه فالإنسان جاهز على طول رده سريع يعني أخذ ذلك أم صلي يا الله لو ربنا شاء أنه يبعثنا يبعثنا أنه أم صلي واضح فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ هذه الآية عند موقف مجادلة وكان الإنسان أكثر شيء جدل طبعا هذه الآية تحذرنا من الجدال بالباطل الجدال بالباطل أما الجدال للوصول إلى الحق فهو مطلوب كما قال الله تعالى وجادلهم ها بالتي أحسن جادلهم بالتي أحسن جادلهم بالحجج جادلهم بالبراهيم أما الجدال بالباطل لكي يصل إلى إضحاض الحق وإبطال الحق ما يفعل بعض أعداء الشريعة في هذه الأيام تجد أنه إذا قلت شريعة يجادلوا والناس وما الناس وأكذا وأكذا زي, زي ما حصلت في تركيا بحصلان في تركيا إن في قانون طلع بتجريم وتحريم ومنع بيع الخمور وشرب الخمور فحفنة من الناس تربصت فلما جاءت الحكومة تفعل شيء معين في تركيا في بعض الميادين هاجت البرد السبب الرئيسي إيه؟ أن هناك قانون لمنع التجارة في الخمور وتحريب شرب الخمور وتجد بقى المجادلات المجادلات العجيب كالحال في بعض البيض في بلادي الناس اللي لما يامل الكابيرات لما البيوت الضعارة الليلية الكابيرات والكلام دا اللي تمدلها الترخيص ثلاث سنين واخد بالك إن دية ناس ونس بتاكل عيش وتنشط لي مش عارف إيه وإيه ومجدلات مجدلات فرغة وفضية والعجيب تجد القانون لهذه الأشياء في صالحها في هذه الأشياء تجد الـ الـ الـ الـ الـ القانون في صالح الحاجات دي لكن شيء عجيب في المقابل تجد القانون ضد هذه الأشياء الأخرى قانون تفصيل يفصلونه كما يشاءون إذا سببت ممثلة أو مغنيا أو أحدا يفسق ويفجر على شاشات التلفاز هذا سب وقذر وسجن وغرامة أما إذا سببت رئيسا أو شخصا أو, أو شيخا أو عالما فهذا لا شيء فيه يذهب ويخرج معززا مكرما ولا شيء في ذلك وصدق الامام احمد رحمه الله إذا رايت شيئا مستقيما فتعجب اذا رايت شيئا مستقيما في زمن العوج فتعجب نسال الله ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان قال تعالى وكان الانسان اكثر شيء جد ثم قال تعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا قبل أن يعني نفسر هذه الآية ذكر شيخنا الشيخ مصطفى بن العادة وحفظه الله بعض الأمثلة في القرآن ولكن بدون تفسير وبدون تعليق عليها يعني يبيلك أثر الأمثال في, في إحياء القلوب والعام الماضي كان في درس أو سلسلة اسمها سلسلة تمارين لاستعداد لرمضان تكلمنا فيها أن من تمارين لاستعداد لرمضان تمرين التدبر أن تبدأ من الآن في عمل تمرينات التدبر عن طريق ختمة من القرآن واتكلمنا السنة اللي فاتت كان منهج التدبر معنا السنة اللي فاتت خواتيم الآيات التي ختمت بأسماء الله وصفاته فالسنة اللي فاتت قلت لك ان شوفي الآيات وانت بتخرق الخاتمة بتاعتك بتاعت شعبان ابدأ جنبك أجندة أو كشكول خاتم لا الآيات وتمسك الآية شوفي الآية اللي فيها ختام باسم أسماء الله إنه هو السميع البصير خلاص إنه كان عليًا كبيرا آه عليماً حكيمة المهم الآية التي تتختم بأسماء وتقوم كاتب الصورة صورة كذا وآية كذا وتكتب الآية وتذهب إلى التفسير مختصر مش تفسير مطور تفسير مختصر وتقرأ عن الآية يبقى أنت خدت برنامج كامل تمارين التدبر في إيه ها في آيات الأسماء والصفات. أنا أريد أن نحن بمناسبة سبحان الله يعني هذا رزق وتقدير من الله سبحانه وتعالى. كنت النهاردة أريد أن في أول درسي من الدووس لاستعداد لرمضان لهذا العام. لكن قلت أننا لسا ما دخلنا في الشعبان. سنختم رجب بالحديث عن يعني آخر درس لنا في صورة الكافة النهاردة إن شاء الله. وبعد كأن نكمل بعد رمضان بإذن الله. أريد أن نحن بمناسبة الأمثال. إن تمارين التدبر هذا العام ختمة شعبان تحت عنوان تمارين التدبر في أمثال القرآن هتعمل إيه؟ ها؟ هتجيب كاشكول؟ هتجيب كاشكول؟ تحطه جنبك أنت بتقرأ الجزء الأول في سورة البقرة شوفي الآيات الفئة ها؟ أمثال واخد بالك مثل المنافقين خلاص مثل الإنفاق في سبيل الله مثل حبة الأنبات سبعة سنابل في كل سببولة المئة حبة المهم أي آية تمر عليك في القرآن فيها مثل تعمل تكتب وبعد ما تكتبها تقرأ تفسير مختصر له. دية أو دوة برنامج التدبر لهذا العام 1434 نبدأ بقى كده ناخد مثال أو تدريب أو تمرين أو بروفا فاخد بالك مع التحافظ على الله فزيعة ففيه كلام بس كنا في الأول عايزين نعرف لماذا أمثال القرآن لرب نصحة عن قول اضرب لهم مسأل الدنيا اضرب لهم مسأل رجلين ضرب الله مثلا ايه فايدة الأمثال دي في القرآن فايدتها ان تشد قلبك ان تتذكر إن تتفكر شغل عقلك شغل قلبك شغل تفكيرك المثل اسلوب بيان بليغ يعبر عن خلاجات النفس وكوامن الحس ويبرز المعقول في صورة حسية الله عز وجل يبين لك المعنى في صورة حسية في صورة في حياتك حاجة في حياتك مثال ويكشف عن الحقائق التي يضق فهمها ويعرض الغائب في معرض الحاضر وهو على ايجازه المثل بيبقى ايه كلمات وهو على ايجازه يحمل من المعاني الرائعه ما لا تسعه المجلدات الضخامه ويحمل في طياته من المرامي والمقاصد ما يجعله دستورا للحياه يحتكم الناس اليه ويحتجون به ويسيرون على نهجه وهديه احيانا حتى الناس في حياتها العاديه بعيدا عن امثال القران بقى تيجي يقول لك ايه لما يحصل موقف تقوم واحده تقول لك ايه يحصل موقف تقول لك فعلا والله المثل اللي قالك هذا ما تجيبش صح فتلاقيك بتتمثل مواقف في حياتك بتجيب لها امثال الكلام ده لو تكلمنا عن الامثال التي هي من كلام البشر فكيف بامثال ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى فمنهج حياة وهو من اهم الاساليب البيانية المقنعة للعقل والممتعة للأذن والمؤثرة في الوجدان المثل يخاطب العقل المثل يخاطب القلب ولذلك تجد المثل له وقع كبير في القلب له تأثير عجيب الأمثال حتى يقوله في المثل يقول لك بالمثال يتضح المقال وهو من أجل ذلك يحفُر لنفسه في الذهن مكانًا ويمثُل في الذاكِرة فلا يُنسَى ومن هنا كان المثل من أهم أساليب التربية في مختلف العصور فهو خلاصة تجارِب الحُكماء والبلغاء وهو ديوان العرب والعجم يعني حتى جماعة الإنجليز عندهم حاجة اسمها الأدب الإنجليزي وعندهم أمثال إنجليزية بتضرَّص يعني حتى العجم وقد قالك عندهم حاجة اسمال إيه الأمثال مش العرب بس يسجل تاريخهم الحافل بأخبارهم المعبِّر عن آلامهم وآمالهم والدل على خبايا نفوسهم وظروف بيئتهم فالمثل مرآة تعكس ميول الإنسان في ماضيه وحاضره ومُستقبله وهو يدُلُّنا على مدى ما تميَّز به عصره الذي قيل فيه من حكمةٍ وتجربة وعلم ومعرفة والمثل مع ذلك كله رائد إلى الخير دائما وزاجرٌ عن الشر غالباً لأنه في ذاته حكمة تحكم طباع البشر وتُعبِّر عنها أصدق تعبير فتدعُو إلى ما يُلائمُها وتُنفِّرُ عن كل ما يتنافى مع واقِعها وأما أمثال القرآن الكلامنا في الأمثال العامَّة كلها وأما أمثال القرآن الكريم فهي في الزُّروة العُليا في جميع ما أشرنا إليه من الفوائد العامَّة لأن القرآن الكريم كتابُ هداية ومنهجُ حياة يجد الناس جميعا فيه ما يحتاجون إليه من مقوِّمات التقدم والبناء والإصلاح الخلقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي ويستطيعون أن يكتفوا به عن التشريعات التي وضعها الإنسان بعقله القاصر ومظره المحدود أديك مثال مثلاً يعني المشكلة اللي ناس كثير بتعاني منها الأيام دي مشكلة غياب الأمن على الطرق أطاع الطرق صح كده؟ أطاع الطرق إن أنت ما تتسجرش تمشي بالليل معك فلوس على الطريق إن أنت تخاف وتترعب إن أنت تيجي من صفر بالليل على الطريق صح أو لا؟ خايفين من قطاع الطريق وقاعدين كل شوية عايزين نعمل أنون عايزين نعمل قانون عايزين نعمل كذب ربنا وضع القانون قطاع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم ورجلهم إيه؟ من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا القانونة هو فنحن عاديين عايزين مجلس شعبي يشرع وعايزين مجلس شراء يعمل وعايزين مش عارف نعمل هو القانونة هو طبق خلاص البدا تنضف خلاص من آخر إن قطع الطريق لو وقف على الطريق وخوف الناس ورعب الناس من غير ما يقتلهم ولا يسرقهم ديت عملوا عقوبة الحبس وغرامة يدفع ذلك يغرم ويحبس يتعمل له عقوبة بالحبس مثلا طيب افرد قطع الطريق ده قطع الطريق وقتل يقتل طب قطع الطريق وسرق يتقطع يديه ورجليه من خلاف ايده اليمين مع رجله الشمال او ايده الشمال مع رجله مثلا يمين يتقطع ايده ورجله طب افرد قتل وسرق يتقتل ويتقطع ايده ورجله ويتصلب بالله عليك لو واحد اتعمل في كده حد يتسجر يطلع يقف في قطع طريق خلاص انتهت لكن هتقعد تقول لي بقى غرامه ومش عارف ايه وتقعد تطلع لي قوانين بشريه مش هتظبط الكلام ده مش هتظبط الكلام فهو القرآن فيه خلاص وشيء بقى مش هيجرب مش فرنسا جرمته وبعد كده بتجربه فينا ونعمل القانون ونيجي نعمله تعديل السنة الجاية وما تعديل السنة اللي بعدها ونضيف مادة للقانون ما هو قانون ربنا هوا ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير هو اللي يعلم بنفس البشرية فأقول لك القرآن ومنهج حياة يجد الناس جميعاً فيه ما يحتاجون به ما يحتاجون إليه من مقومات التقد والبناء والإصلاح الخلق والاجتماع والسياس والاقتصاد شوف أي حاجة عايزة تصلح في البلد عايز تصلح الاقتصاد هيتسلح بالشرع والقرآن عايز تصلح الأمن هيتصلح بالشريعة والقرآن عايز تصلح النفوس البشرية هذا الصلاح بالقرآن مش حاجات بقى بنجرّف في الناس من آخر قال ويستطيعون أن يكتفوا به عن التشريعات التي وضعها الإنسان بعقله القاصر ونظره المحدود وقد تعددت أغراض المسأل في القرآن الكريم حتى جلّت عن الحصر وعزّت عن الإحصاء والعدّ ولكنها ترجع في جملتها إلى غرض واحد وهو دعوة الناس جميعا إلى الله تعالى وردهم إلى الفطرة التي فطرهم الله عليها فهي غنية بما فيها من انذار وتبشير ووعظ وتذكير وترغيب وترهيب ووعد ووعيد إلى غير ذلك من الأغراض السامية التي تدفع الإنسان دفعا إلى الدين القيم الذي هو ينبوع الفضاء كلها أنا أذكر لك بعض الأمثلة بتقرأها وممكن تكون حافظها لكن عايزين نهارده نفهم معانية حيثك النهارده تطلع تبدأ في وضع أول بذرة من تمارين التدبُّر يبقى الدرس بتاع النهارده الذي هو من صورة الكهف في تفسير الآخر 54 اللي هو وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ في هذا القرآن من كل مثل عايزين نطلع النهاردة من الآية دية ببرنامج لشعبان وهو تمارين تدبر أمثال ها القرآن اسمع أبا معي قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه حافظها ولا واش حافظها بتقراها ولا ما بتقراهاش تقرأها فأما الذين آمنوا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 إذن من حكم الأمثال يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا يبقى المثل ربنا باضربه لكي يهتدي به أقوام يجداد إيمانا شو بقول لك إيه؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه فالمثل بيجيدك إيمان بيزيدك يقين في الله سبحانه وتعالى بيعطيك حجة حجة تقدر تجادل بها أهل الباطل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به للفسقين طيب معنى المثل بقى وهذه الآية جاءت ردا على الكفرة والمعاندين أنا أعيز أعلمك إزاي تتدبر الآية بإسلوب إيه؟ مختصر إحنا مش نروح بقى الخلافات العلماء وأقوال العلالة إحنا عايزين بس ونبقرأ الآيات دي بعد كده أحس به عايز أحس به هذه الآية جاءت رباً على الكفرة المعاندين حيث قالوا شو بقى الرد أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلاً بالزباب والعنكبوت؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاجتمعوا له ها؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا له وهيجينا الوقت المثل دي بالتفصيل فهم لما سمعوا المثل عن الزباب وصورة العنكبوت واخد بالك فجماعة الكفار الترياء اجتهزاءهم قالوا أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلا بالزباب والعنكبوت؟ فبين الله تعالى أنه لا يعتريه ما يعتري الناس من ذلك فلا مانع من أن يصور لعباده ما يشاء من أمور بأي مثل مهما كان صغيرا بعوضة فما فوقه فرد على اللهم إيه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة الفما فوقه فالذين آمنوا يعلمون إن يعلمون إن هذا حق من الله فيزداد إيماناً وأما أهل الكفر والعناد فيتلقون ذلك بالاستهزاء والاستنكار وبذلك تتميز القلوب فيكون المثل سبباً في ضلال الذين يجالبون الحق وسبباً في هداية المؤمنين به وقد وصف الله عز وجل الذين يضلون فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد بيثاقه أي الذين تركوا العمل بعهد الله وهو وصيته لهم وأمره إياهم بلزوم طاعته وتحاشي معصيته وعهد الله هو العهد الذي أنشأه في نفوسهم بمقتضى الفطرة التي تدركها العقول السليمة وتؤيده الرسل والأنبياء وأما نقضهم له فهو أنهم لم يعملوا به ولم يوحدوا الله تبارك وتعالى وأيضاً من صفات هؤلاء الذين ينقضون عهد الله أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل فتراهم يقطعون الأرحام ولا يصلون القربى وتراهم يقطعون التود والطراحم بين بعضهم بعضاً وسائر ما فيه أعمال الخير وترهم أيضاً يفسدون في الأرض بسوء المعاملة وإثارة الفتن وإيقاد الحروب وإفساد العمران وهؤلاء جزاؤهم كما قال تعالى أولئك هم الخاسرون يبقى فاسقين وإيه كمن؟ وخسرين لكن من وصل الرحيم وتعاطف فيما بينه وبين الناس فهذا ليس بفاسق وليس بخاسر يعرفت المثل فيديته إيه؟ المثل فيديته إن في ناس بتتهدى بسببه وفي ناس بتضل وبتزداد نفور وبتزداد كفر والعياذ بالله أما أهل الإيمان فإنهم يزيدهم إيماناً وهم يستبشرون شو بقى المثل الجميل اللي في صورة الحج اللي هو مثل بقى اللي ضرب به الزباب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقضوه منه ضعف الطالب والمطلوب شفت المثل آية آية شبه يُعلِنُ الله تعالى في هذه الآية للناس جميعًا ضعف هذه الأصنام هذه المعبودات المُزيَّفة العاجزة عن خلق زُبابةٍ واحدةٍ على حقارتها بل أعجب من هذا أنها عاجزةٌ عن مُقاومة الزُباب فلو سلب شيئا لم استطاعوا أن يخلصوا, أن يخلصوا ذلك الشيء منه ما أضعف ما أضعف هذا الذي لا يقدر على زبابة صح؟ شو بقول لك ضعفة طالبوا ليه؟ ونقول له بقول للكفار الأصنام اللي انتم بتعبدوها هذه هل خلقت شيئا؟ ما قال لهم خلقتكم ده قال لهم ايه؟ ها؟ خلقت زبابة فإذا هم ردوا قالوا ما تقدرش تخلق زبابة طيب ما تقدرش تخلق زبابة تخلقك انت؟ طيب ما تقدرش تخلق زبابة ولا تخلقك انت؟ دمتا اللي بتصطاها بأيديه تجي انت تعبد حاجة ما بتعرفش تخلق زبابة عجزة عنها تخلق زبابة هذا الاعجاب من كده إيه؟ لو وقفت زبابة عليها أو زبابة خذت حاجة منها كانوا يعملوا الآلهة من العجوة واخد بالك كان واحد من المشكلين كده يعود يعمل عنده حتة كبيس حمضانة يوم عملها قللة ويقعد يصلي لها طول الليل وبعد ما يخلصهم ظلتها في بطنه فالحدة العجوة الإله بتاعه دي اللي بيعبده بقى لو الدبانة وقفت على العجوة وخدت منها حتة كده يعرف الإله دي رجعها تاني يعرف الصنم دي رجع للحدة دي تاني أبدا وإيه يسلوبه مذبابه شيئاً لا يستنقذوه من يبقى لا يخلق ذبابه ولا يدافع عن ضد ذباب هل هذا يعبد ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق خده. الله اكبر فكيف يليق بعقولكم ان تعبد من هو مهزوم امام الذباب وهذا إقامة للحجة على هؤلاء المشركين ولذلك قال لهم ضعف الطالب والمطلوب ما أضعف الطالب وهو تلك الآلهة وما أضعف المطلوب وهو الزباب ثم قال تعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يعني ما عرف هؤلاء المشركون الله حق معرفته ولا عظموه حق عظمته ولا حق تعظيمه حين أشركوا به في العبادة أعجز الأشياء وهم يرون آثار قدرته وبدائع مخلوقاته الآية دي انت قرتها بكرة للمرطاش لكن لما سمعت معناها وضرب المثل فيها تحس ان انت أول مرة صح ولا لا او احنا عايزين كده بقى انا عايزك ما تدخلش رمضان غير بقلب جديد مع القرآن سيبك بقى من شغل الهزراء وما اللي أنت كنت تتعمله هذا؟ يا أيها الناس ضروا بأسروا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون إله لن يخلقوا الزبا منه ونجتمعوا له هذا كلام في الأيام التي فاتت طول السنة لا يوجد مشكلة لكننا نريد أن نعمل معسكر شعباء نريد أن تختم ختم التدبر قبل رمضان وليس شرط تختم بجزء كل يوم لا, لا. الإمام الشافعي لما كان بيختم القران ها 60 في رمضان كل يوم ختمتين وكان بيقول على نفسه ان لي ختمه ما اتممتها, ما أتممتها منذ 20 سنه دي اسم ختمه ايه تدبر يعني انت ممكن تقعد 20 سنه في ختمه بس دي ختمه ايه التدبر بقى ان انت تعيش مع الايات طيب ناخد كمان اه مثال كده ناخد شرط أمثلة كده نعيش النهاردة مع نحي إلوبنا بالقرآن شوي قال تعالى صورة العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلموه إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون دي من حكم ضرب الأمثال العقل إن انت تركز لأن الأمثال مش أي حد يفهمها لا يعقلها إلا مين إلا العالمون ربنا سبحانه وتعالى بيشبه الباطل وعباد الأوثام بالعناكب. العنكبوت له عيون كتير صح كم عين العنكبوت ستة أو تمانية أظن هو أنواع في بسموه ما يعنوه كتير فبتوع الباطل تليه لهم برضو إيه؟ قلوات كتير صح تليه قناتهم كتير وبرامجهم كتير وكلامهم كتير فالعنكبوت له عيون كتير الباطل كده الباطل له عيون بتتجسس على الحق ما تصدق تلاقي حاجة صغيرة لأهل الحق تعمل ايه تضخمها زي ما العنكبوت بعد يدور يدور لغاية ما يلاقي دبانة اول ما يلاقي دبانة يوم عامل لها على طول الخيوط فهم عاملين زي العنكبوت بصطادوا الدبان فيقوم واحد غلطة الغلطة ويقول لك شوف شوف شوف هذه السلافين يا عم هذه السلافين الكذبين صحيح ما يقول له كده هذه هي العناكب بتاعتي الأيام دي. فربنا يضرب مثال للباطل بالعنكبوت عيونه كثير وله شبكة شبكة تجد له في الفضائيات كثير وفي النت كثير وعلى الفيسبوك كثير له شبكة والشبكة دي بتعمل خيوط والخيوط ديت بتتحكم فيها صح ولا لا صح العنكبوت تلاقيه مسيطر على العش بتاعه على الشبكه بتاعته فهو برده نفس الكلام تلاقي الباطل ده له شبكه شبكه متلقمه وبتتحرك زي بعضها وتلاقي برده العنكبوت بي برضو احنا قلنا باستاذ الدبان اللي هي القذورات على الحاجات اللي هي القذورات وتجد العنكبوت يعمل مكان بياخد مكان فتيجي تبص كده في السابة ايه بتاعها كده كبيرة فلو عائل صغار شافة يعمل ايه يخاف بذات لما يقعد ايه يتحرك فتلاقي العائل صغار يجري لكن انت لما تشوف ابنك الصغير بيجروا لك لا سلصارة عمش عارف ايه وقعد ايش اقول لكم تقول له تعالى تعالى تقوم انت اجيب الماشا وعملوا كده صح يعمل ايه بقى لحتة الشبكة دي تعمل ايه تقطع وطقع فالناس ضعافي الايمان لما بشوفوا الباطل عامل زي العنكبوت كده وشبكتهم وقعد يتحرك الناس ضعافي الايمان بايه بي بيخافوا بيخافوا يقول لك لا نحن ويتزبزبهم ويقلقهم لكن لو قوي يقول له ما تخافش ده عنكبوت هات الماشا دي كده وهم لبوا لبه يوم واقع وطول ديس عليه برقليك أهوض الباطل شوات عناكب فربنا بضرب المثل للباطل بالعنكبوت قال وبعد هذه الجولة في سورة العنكبوت والحديث عن الفتنة خلي بالك والابتلاء والإغراء وذكر بعض قصص الأنباء كل هذه في سورة العنكبوت وأممهم والذين بهروا بالمال والجاه جمع الكفار اللي بهروا بالمال والجاه فظنوا أنها تحميهم من الله يضرب الله المثل لحقيقة هذا الباطل مع قوى الخير الحرب بين الحق والباطل سراع بين الخير والشر الخير بيمثلوا الأنبياء والرسل والمؤمنون والشر بيمثلوا الناس اللي اتخدعوا بالمال والسلطان واللي حربوا الأنبياء فيضرب يضرب الله المثل لحقيقة هذه القوى المتصارعة في هذه الميدين وأنهم خاطئون بكل تقديراتهم وأن هناك قوة واحدة هي قوة الله وما عداها فهي كالعنكبوت هزيلة ضعيفة لن تحمي أفرادها اللي متعلق بالباطل ضعيف هتقول لي بس دمعهم الإمكانات هتقول لك الإمكانات ده كلها هتزول زي من ضربت لك مثال بالعنكبوت إن أنت تجيب مقاشة وتضربه وتوقعه فكل ده يزول فلن تحميهم إلا كالعنكبوت الضعيفة التي اتخذت أوهن البيوت لحمايتها ثم زاد الإنكار توكيداً بقوله إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء شوف التحقير إن الله يعلم ما يدعون من دونه من إيه؟ ها؟ شيء كلمة شيء دليل عليه هذا التحقير كأن ربنا أقول لك ما تشغيل شبالك بالباطل ما تشغيل شبالك بيقولوا وبعيدوا فاصبر إن وعظ الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقل ما تشغل شبالك ما تشغل شبالك بالعناكم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء شيء حقير شيء دي تحقير وهو العزيز الحكيم فكيف يتسنى للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويعبد سواه بعد ذلك بيّن الله فإذا ضرب الأمثال وأنه لا يدرك مغزاها إلا ذو الألباب الذين يعلمون ويعقلون ولذلك قال وما يعقلها إلا العالمين نشوف مثل كمان للمنتكس المنتكس واحد التزم وربنا هداها ودخل المسجد واحدة التزمت وربنا هداها ولبست الحجاب وفجأة تلقيه سيب الجوامع وسيب دروس العلم وسيب الصلاة ويروح يعود على القهوة تانية ويحلق لحيته ويرجع يشرب سجاير ويعود مع صحبة السوق اللي كان يعود معه فلما يعد واحد يصلي ريح يصلي قدام القعدة اللي وعد فيها تبص تلاقيه بالكسف وحزين حزين لأنه ساب البيئة الطيبة حزين لأنه لمنه عارف يرجع للناس الطيبين ولا عارف يتمتع مع الناس الفزدي صح أو لا؟ آه بيبقى صراع بيبقى في حالة نفسية صعبة فربنا ضرب مثل للمنتكس ونفسية المنتكس اللي يعرف ربنا ويطركه اللي يمشي في طريق ربنا ويسيبه فاشوف المثل اللي ربنا ضربه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها, فانسلخ منها. غير جلده انسلخ ساب الطاع ترك الطاعة ورجع المعاصر فانسلخ منها شو بقى الشيطان كلمة ف ف فأتبعه دي قال لك فائد تعقيد والسرعة كأن ربنا بقول لك الشيطان ويفرك بره لو أنت عطيت ظهرك للجامع الشيطان هي هيتلقفك هيصطادك لو بعدت شوية عن مجالس العلم قلبك سيضيع إصحابك سيكلوك إصحاب السوق سيطربصوه لك رأي كلمة منها في إيه الشيطان كأنه كان مستنيه رأيت العدو لما يكون واقف واحد مستخبف حصل والعدو قاعد يجز على سنانه برة قاله بس تطلع أما تطلع لك أما وأول ما التاني يطلع يوم ماسكو فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها شف ولو شئنا لرفعناه بها كأن ربنا اطلع على قلبه فوجد أنه لا يستحق ذلك لأن خلي بالك الله عزيز إذا اطلع على قلبك فوجد فيه محبته والإقبال عليه وحب طاعته أخذ بيدك ووفقك وثبتك وسدبك وإذا وجد من قلبك إعرادا فإن العبد يخذلك قال تعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنُنَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ وقال تعالى فَلَمَّا زَاغُهُ أَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ واتكلمنا عن الزوغان قبل كده لما اتكلمنا عن القلوب وقلنا إن القلب اللي يزيغ يزيغ ولو شئنا رفعناه بيها ولكنه أخلد إلى الأرض هات إيدك لا تعالى صلي لا ما عدتش بتيجي الدروس ليه لا تقول له هات إيدك يقول لك لا فشوف ربنا يقول ليه أخلد إلى الأرض فاللي أخلد للأرض ديجي دي أنت تشيله تتعب لأنه لازئ نفسه في الأرض بخلاف اللي يقع وتيجي تقول له هات إيدك مديد لك إيده تقول لك إيه بتشد يقوم معاك لكن دي لأ مش عايز ييجي ما عادش عايز يجر ربنا فربنا قال عنه وأخلد إلى الأرض واتبع هواه وده مصيبة, مصيبة الضلال بعد الهدى تيجي تقول له قال الله دحفظ الآية زيك زيك ايه دحفظ أكتر منك تيجي تقول له قال رسول الله يكمل لك الحديث ويزيك ربنا بقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره يشاء فمن يهديه من بعد الله الضلال بعد الهداه ده بصي لو واحد جاهل واحد جاهل مخدرات ومصليش قاعد على القهوه دي تذكره بالله يبكي تيجي تنصحه قلبه يلين لكن تعالى الواحد التزم وانتكس رجع للمخدرات ترك صلاة روح بقى أكلمه لأيه قلبه ميت قلبه جامد تيجي زاني بقول لك كده تقول له الآية يا عم وحافظة تقول له الحديث حافظ أكثر منك والذيك ربنا بقول واتبع هوا أصيب اتبع هوا فمثاله ودي بقى الشاهد بتاعنا اقول احنا جاينا عشان هو فمثالوه لما كلمة مثل اضرب لهم مثل ضرب الله مثل هي دي ما اللي احنا عايشينها فمثالوه كمثل الكلب نعوذ بالله نعوذ بالله ممن هذي صفته فمثله كمثل الكلب وخلي بالك الكلب اتذكر بقى بعد كده اهل النار في صورة المؤمنون في اخيرها اقساؤوا فيها ولا تك... اخسأ... إخسأ دي ما تقول شيء إلا, إلا للكلب أعزكم الله فربنا بقول فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بعد أن ذكر الله تعالى التفسير بقى الآيات كده التفسير المختصر إحنا أعيلين عليه بعد أن ذكر الله تعالى أخذ العهد والمثاق على بني آدم جميعاً في سورة العراف وأشهدهم على أنفسهم أن الله ربهم أي عذر الجميع سيكون لهم يوم القيامة ليس لهم يوم القيامة عذر في الإشراك بالله جهلا أو تقليداً هنا نفي لضرب المثل للمكذبين بآيات الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن أيدها بالأدلة العقلية والكونية وهو مثل من أتاه الله آياته فكان عالما بها قادرا على بيانه لكنه لا يعمل بها بل يأتي عمله مخالفا لعلمه نعوذ بالمثال يبقى دي مثال ربنا ذكره للمنتكس وربنا ذكره للي عنده علم وإيه؟ ما بيعملش بعلمه ربنا ذكره هنا بمثل الكلب وذكروا في آية تانية بمثل الحمار مثل الذين حملوا الطوراة ثم لم يحملوا كمثل كمثل الحمار يحملوا أسفار يبقى عنده علم بس يبقى عملش بالعلم قال لذا سلبه الله ما آتا ربنا حرمه من الآيات ربنا حرمه من العلم احذر أن تحرم من الضرآن احذر أن تحرم من العلم احذر أن تحرم من الطاعة بسبب قلبك فكان ذلك الإنسان كمثل الكلب يظل يلهس دون جدوى الكلب على طول يطلح لسانه حس أنه على طول سواء عدشار أو مش عدشار طبعا بعض العلماء في العصر الحديث قال لك أن السمب في هذا أن جسم الكلب لا يوجد فيه مسام لا يوجد فيه مسام تطلع إلى العرق والحر والكلام ده فالذلك على طول تلقم مطلع لسانه بلهث فده ربنا ذكر مثل المنتكس يبقى قاعد وشايف أصحابه الذين كانوا يحضروا الدرس ويصالوا لابسين الجلالية في البيضة ويصالوا وهو قاعد بعدما كان يجرى على الجامع قاعد يشرب جوزة فهي عامل مثل الكلب وليس مرتاح قاعد ايه على طول ماهيه لا منه عارف يأتي المسجد ولا منه قاعد يستمتع مع اللي حوالي يستمتع اللي حوالي قاعدين يتحكم وهو يبكي من جوه هم أعدين يهرجم وهو أعد كئيب كئيب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس فاقرأ يا أيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على قومك خبر هؤلاء فاقصص القصص اقرأ عليهم خبر هذا الإنسان الذي أتاه الله علماً بآياته المنزل على رسله فأهملها بل انسلخ منها كأنما الآيات جلد له متلبس بلعمه فهو ينسلخ منه بعد جهد ومشقة وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى فلحقه الشيطان وتسلط عليه بإغوائه فصار في زمرة الضلين ولذلك تلمنت في مجالس العلم تلمنت مع إخوانك الطيبين طول ما انت مع ناس بتذكرك بالله تلاقي قلبك حلوة, حلوة عملوت تلاقي قلبك حلو تلاقي قلبك نشيط تلاقي قلبك عمران بالإيمان لكن اللي يسيب المسجد اللي يسيب الناس الطيبة اللي يبعد عن مجالس الذكر يحس ان قلبه بدأ يقصر يقصر لغاية ما يموت بعد ما كان بيخاف من المعاصي ما عادش يخاف من المعاصي بعدما كان يتأثر برؤية الأموات ما عدتش بعد بعدما كان يتأثر برؤية المرضى ما عدتش يتأثر قلبه يموت بسبب أن ينسلخ من آيات الله ولو شاء ربك لرفعه إلى منازل الأبرار وذلك بتوفيقه للعمل بتلك الآيات ولكن هذا الرجل لم يرد ذلك وإنما أخلد إلى الأرض فالتصق بالطين ولم يرتفع إلى سماء الهداية لقد اتبع هواه فبات في قلق دائم وانشغل بالدنيا وأعراضها فمثله كمثل الكلب في أسوأ أحواله يظل يلهث من غير طائل تماماً مثل طالب الدنيا الذي كلما طلب الدنيا ازداد شرهاً يظل يلهث وراء الشهوات وراء المتع وهي لا تنقضي وهو لا يكتفي منها وقيل هذه الآيات نزلت في بلعام بن بعراء من بني إسرائيل وقال بعض العلماء في أمي بن أبي الصمت الشاعر العربي المشهور وقيل في وهو أبو عامر الفاسق وهناك رؤية أخر ولكن الله أعلم بالصواب في ذلك والذي يهمنا هو المثل المضروب التحذير من الانتكاس التحذير من الضلال بعد الهدى التحذير من عدم العمل بما تعلم Allah! نأتي إلى تمرين آخر من تمرين التذبُّر في أمثال القرآن ما ذكره الله عز وجل في صورة النحر قال تعالى ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو يُنفِقُ منه سِرًّا وجهرًا هل يستوِن؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبِكًا لا يقدِر على شيء وهو كلٌّ على مولاه أينما يوجِّهه لا يأتي بخير هل يستوي؟ هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستخيل وانت بتقرأ الورد بتاعت هتقوم كاتب صورة النحل الآية رقم 75 والآية رقم 76 والأفضل كمان ان انت تكتب الآية كتبها بإيدك وعمل الكشكل ده اسمه كده تمارين التدبر تبدأ بقى تجيب تفسير مختصر بعد أن بين الله تعالى دلائل التوحيد بيانا شافيا وبين بعض نعمه على عباده الصورة التي تقرأها فيها المثالين دول اسمها صورة ايه؟ النحي أو النعم صورة النعم هتقرأ فيها عن نعم ربنا سبحانه وتعالى فبعد أن بيّر الله هذه النعم ضرب لنا مثالين يؤكد بهما إبطال عبادة الأصنام وإبطال الشرك المثال الأول ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً يعني عبد مملوك لا يقدر على شيء العبد المملوك متأين متأربج ما يقدرش يروح أو ييجي إلا بإذن منه بإذن سيده ما يقدرش يعمل حاجه ما هو حر نفسه شو بقولك ايه لا يقدر على شيء مش حر التصرف ومر رزقناه منا رزقا حسنا يعني رجل حر كريم غني كثير الإنفار فهو ينفق منه سرا وجهرا برحته فلوسه حر هل يستوون؟ يعني هل يجوز أن يكون سواء في الكفاية والمقدرة؟ وعلى هذا فكيف يجوز للعقول أن تسوي بين الله الخالق الرازق القادر الكريم الرزاق وبين الأصنام العاجزة الضعيفة التي لا تستطيع أن تتحرك حتى ولا تملك شيئاً ولا تقدر على النفع والضرر والضر هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أي إن الثناء كله وإن الحمد كله لله عز وجل وأن أكثر الناس أكثر هؤلاء لا يعلمون فتراهم يضيفون نعمة الله إلى غيره ويعبدون غيره المثل الثاني دي المثال الأول أن ربنا سبحانه وتعالى بينكر على المشركين اللي بيعبدوا الأصنام الضعيفة الحقيرة العاجزة المقيدة اللي ما بتعرفش تعمل حاجة اللي لو جاء دبانة وقفت عليها ما تعرفش تشها أن لو جاء كلب وتبول عليها لا تستطيع أن تدفعه عنها ولا تدفع موله عنها أصلاً عاجزة ضعيفة فقيرة لا تملك شيئاً ولا تقدم لعابديها شيئاً فكيف تعبدها هذه العقول وتترك الله عز وجل القادر الغنيج الكريم سبحانه وتعالى المثل الثاني بقى ودرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم اخرس اخرس لا يقدر على شيء ما وضعيف هزيل مشلول وهو كل على مولاه عبد صقيل يبعته مشوار مش قادر يروح يجي يقول له يا ابني اعمل بوسامه طب يا ابني اقول له ايه ما بتكلمش شفت العجز ده لا يقدر على اي قال واكل على مولاه اينما يوجهه لا تخيل لا عارف يسمعه ولا عارف يكلمه ولا عارف يدور مشاوير ولا عارف يقوم له باعمال فربنا قال كل الكلام ده وهو كل على مولاه وخد بالك يعني ثقيل فهذا المثل رجلين أحدهم أبكم عاجز لا يقدر على العمل شيء وأينما يوجه لا يأتي بخير والثاني شبه الثاني هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل والثاني فصيح قوي السمع يأمر بالحق والعدل وهو مستقيم ومخلص فهل يستوين هل يستوين لا يستوين عند الله ولذلك لا يجوز أبدا مساواة الجماد بالله رب العالمين أصنام حجارة ما بتجيبش كير ولا تدفع درج أيضا من الأمثلة اللي ممكن تمر عليك برضو في صورة أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها يونس رعد سورة الرعد سورة الرعد قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حليا لاحظوا أن هنا الآية دمجت مثالين ذكرت مثالين في بعض أنزل من السماء ماءا فسالت, أو فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية دي مثل ومما يوقضون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد المثل دي إيه؟ مثل تانيش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 ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهات ترجع لتفسير مختصر بعد ما تكتب اسم الصورة ورقم الآيات وتبدأ تعيش مع الآيات بتفسير مختصر هذه الآية ضرب الله فيه مثالين الأول الأول هو المقارنة بين الماء الذي يمكث في الأرض وينتفع الناس به في سقي الزرع والشجر وفي الشرب وفي كل سبل الخير للناس وبين الزبد الذي يعلو على وجه الماء وتراه كثيراً وليس فيه نفعاً صح؟ شوف الماء جاية عليها رغاوي بيضه الرغاوي دي كتير فوق المايه ولما المايه تسكن تلاقي الزبد خلاص راح ذهب وايه اللي بينفع ها المايه اللي اللي منها هي اللي بتنفع وهذه مقارنه وضرب للمثل بالحق والباطل حق والباطل والمعنى أن الله تعالى أنزل عليكم من السماء ماء والغيف فسالت الأودية الأودية بالماء والأنهار كل بالمقدار الذي قدَّره الله تعالى لفائدة الناس وهذه السيول في جريانها تحمل ما لا نفع به من الزبد الذي يعمو سطحها فطرى الزبد يذهب وأما الماء يبقى ينتفع به الناس كذلك الحق والباطل الحق والباطل الباطل تليه منتفش بيعمل زوبعة بيوجع الدماغ بيخوف ناس ولكن إذا تلاشى الباطل تراه لا فائدة ولا قيمة والحق يبدأ يظهر يبدا يظهر واخد ولذلك احنا دايما بنقول وبتذكر ان الظالمين واهلاك الظالمين نعمه من الله لكن ليست نعمه يستلزم معها نعم يعني خلي بالك ناس بتلعن الوقت في الثوره واخد بالك أقول لك الصورة وما الصورة وهذا اللي قالنا لا ربنا لما ذكر إهلاك الظالمين قال فلما نسوا ما زُكِّلوا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتهم أخذناهم بغطة فإذا هم مبلسون فقُطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فينفعش ربنا يقول الحمد لله رب العالمين عليك الظلمه وانت تقول ولا يوم من ايامك يا ظالم ما ينفعش ما ينفع. لكن هل معنى الكلام ان النعمه دي تستلزم إن كل ثوره نعمه لا استخرجت الثوره اخبث ما في قلوب المصريين صح ولا قلوبنا ظهرت على حقيقتها واحوالنا ظهرت على حقيقتها والجماعات اللي عاملة على الساحة والأحزاب ظهرت على حائتها عشان اللي يقولي الإسلام هو الحل نقول له خلي بالك الإسلام هو الحل ولا مش هو الحل هتطبع الإسلام ولا مش هتطبع الإسلام هتطبع الشريعة ولا لا ولا الإسلام هيبقى مشكلة ربنا بيختبرك فأري الله منك الخير وانت يا مسلم ربنا بيختبر صبرك وبختبر إيمانك بالقضاء والقدر صاح وانا مصاح عشان لما واحد يجي يلومك اقول لك انتم شرطك الطيه اقول لك لا تلومني على شيء قدره الله ابدا فما تلومنيش على شيء ربنا قدره وما تلومنيش على خيار كان مرا فاخترت لله جل جلاله فنصبر وانا احتاسب هرجع اقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيذكر بنعمة اهلاك الظالم انا ليه ذكرت الظالم ده لان كانت امبراطورية بلوصية كان كله ماشي مش جنب الحياة كان كله ماشي فيه جوه الحياة وكانش حد يتنفس ولا يتكلم وكان يخاف ربي دقنه ويتمطط عليه بالليل والناس كانت فالإمبراطوريه البولوصيه ديت لما قامت الثوره وجي زي الفيران وفجاه تلاشت هذه الدوله البولوصيه اللي حصل الزب اللي كان مصدع الدماغ راح شوفاه وراح ما عادش ومن نعم ربنا علينا الدعوه بدات تمشي اه بدات الدعوه تمشي بعد القناة الإسلامية كنت تتفتحت بعدما الصعيد ده ما كانش في شيخ يجرأ يروح هناك الوقت بقى فيه مؤتمرات اللي ناس اللي راحت للصعيد ناس اللي راحت للصعيد بتحكي انك تتيب القرآن في الصعيد لا تنقطع لا تنقطع احنا عندنا هنا مثلا بنجي في الصف نعمل هصة الجوامع وخلاص بعد كده كل سنة والتطاق لا هناك ما فيش كلام ده فتحت البلاد امام الدعوه دي نعمه ولا مش نعمه نعمه يبقى اذا في نعم لكن ما يستلزمش ان اللي كل اللي حواليها ايه نعم نرجع ثاني للمثل اللي كنا فيه الحق والباطل ان الزبد يذهب ايه ها بعد ما كان عامل هيصه ومصدع الدماغ فكل ده هيروح كل ده هيروح وكذلك المثل الثاني للمقارنه بين الحق والباطل في قوله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله أي كذلك المعادن التي تذيبونها في النار من ذهب وفضة ونحاس وغيرها لتصنعوا منها الحلي والأوان والآلات فإن المعد إذا عُرِض على النار ذهبت شوائبه وبقيت المعدل يعني لما تعرض حاجة على شوائب دهب أو أي حاجة على النار إيه اللي بيحصل الشوائب بتروح طب والدهب هو دي الحق بقى هو دي الحق ولذلك في فتن وبيحاً وابتلقات يبتل الله بها العباد عشان الحق يثبت عشان القلوب المؤمنة تثبت وعشان القلوب الضعيفة تذهب قالت كذلك قال كذلك يبقى المعدن وتذهب الشوائب أما المعدن ففيه المنافع للناس وأما الخبث والزبد والشوائب فكل ذلك تذهب كالباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض كذلك الامر في العقائد منها ما هو ضلال فيذهب ومنها ما هو صدق فيبقى ايام زمان كان في مواليد وقضره وكانت الناس بتروح تتمسح وتروح تعمل مواليد واللي ما بتولدش تروح للشيخ فلان واللي بهيمه ما بتولدش يروح للشيخ علان كان كل شيخ ولو ايه تخصص وطريقه خد بالك كان فيه واحد بيولد البهايم وواحد بيولد الحريم إلى آخره وحتى القصة اللي كانت معروفة لما واحد بيقول مدد يا سيده فلاني عمل لي كذا قال له وصله مجغول لواحد تاني بتطلوبه مش عارف عشان كذا واخد بالك الشاهد من الكلام كان الكلام ده موجود في البلاد وكان اللي يطلع يبقى سن في أي ملد الشيخ عبد البيان الله يرحمه يعني نسى الله أن يغفر له وأن يجزيه خير الجزاء عن السنة في هذه البلاد هو من كان معه الشيخ محمد الليثي وغيره من الناس الأفاضل اللي بدأوا دعوة أنصار السنين الناس دي كانت بتحكي يقول لك كنا نروح المساجن يلققوا لها بالطوب صح يا شيخ عصام الأستواليس عصام أكيد حضروا الحاجات دي وأكيد الناس الكبار اللي معنا حضروا الكلام دي يتلقاوا بالطوب ويقول له مش يا وهابي يا كافر امشي يا وهابي أنا ما تصموش عن النبي امشي عشان ما كانوا يقولوا سيدنا محمد وكانوا يعملوا حضراته والكلام دي يعني. واتطردوا من المساجد وما كانش لهم جوامع لغاية ما مسجد السنة ديت عمل أوضة كده في بيت الحج مين يا أحمسين علي البدر والبسوني الحج البسوني الله يرحمه الحج أحمد البسوني عمل أوضة وكانوا بتجمعوا فيها ويقروا فيها واخد بالك والشاهد من الكلام ودارة الأيام ودارة السنين وكان الله يرحمه كان يقول لي يقول لي انت أنا خدتوها على الجاهز طلعتوا مشايخ على الجاهز إحنا اللي تلقانا بالطوب وتشتمنا وإنتوا طلعتوا مشايخ فعلا صدق صدق فعلا إحنا شفناش الكلام ده إلا أنا عايز أقولهولك إن كان فيه أشياء كتير باطل وكان هو اللي مالي البلد وكان الحق لما طلع كان ضعيف كان صغير كان بالطرد والضرب وتلقي بالطوب ضارة الأيام وذهبت الموالد من البلاد والناس اتمورت ومعادش حد دلوقتي بروح يتمسح في الخشب ويقول مدد يا سفلان والناس اتمورت وفهمة السنة صح ولا لأ فيه آقلة لسه بتروح لكن من زي الأول مولد الشربيني دي كان بتعمله شنة ورنة كان بيجي ناس من كل الجمهورية الوقت ما عدتش بتسمع ان فيه مولد اتعمل ولا ما تعملش صح ولا لأ فأما الزبد فيذهب جفاءة وأما ما ينفع الناس فيامكث في الأرض احرص على الحق كن من أهل الحق حتى ولو انتفش الباطل فإن الباطل سيزهق إن الباطل سيذهب بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفوا أي أهل الباطل والعنز بالله أنا نكتفي نكتفي ديت انت احنا ما بنتكلمش في السلبيات والايجابيات احنا ان الله يقول لك الماء هتروح ده نسال الله عز وجل ان يحفظ لنا لينا مصر نسال ده وابشر النيل ينبع من الجنه من الجنه ومن علماء الشراح الحديث لما ذكروا ايه يعني النيل ينبع لان النيل والفرات النبي صلى الله عليه وسلم شافهم طالعين من الجنه فالعنه قال لك ان دي بشاره أن النيل لا ينضب وفيه دشارة أخرى أن تمركز الإسلام وقوة الإسلام في هذه البلاد في, في مصر والعراق وإذن لو أنت جيت تبص على تاريخ خروب المسلمين مع أعداء الإسلام تجد التطار يقوموا كسحين العراق وسوريا ويقوموا فين؟ يتكسروا في مصر ليس يتك... يوقفوا يتكسروا الصليبيين نفس الكلام يتكسروا فين؟ في مصر اليهود, اليهود يكسروا وتزلوا في مصر فبفضل الله مصر محفوظة بحفظ الله جل جلاله وباش معنى الكلام دا اللي احنا بنقول للحكومة نامي وارتاحت نولي النجاح لا دا يجب ودي قضية بقى سبك من الأحزاب سبك من الخلافات دا قضية أمن كل واحد مصري لا قضية رئيس ولا إخوان ولا سلفيين وهي دي بقى اللي توحد الكل اللي توحد الكل ويبقى له دور حتى لو وصل للدور العسكري عسكري لو جيشت الجيوش تكون مستعد وتطوى الخلافات وتنسى الخلافات ويعمل لمصلحة البلاد لابد الكلام ده يحصل أما المهاطرات والكلام الفاضي الكتير اللي لم يلوش خلاص مضى هذا الزمن نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه نص الله عز وجل ان يحفظ البلاد والعباد من كل سوء ومكروه اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من ز... اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم انا بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من فجاءه نقمتك ونعوذ بك من جميع سخطك اللهم قد للبلادنا و لبلاد المسلمين ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصرهم على طاغيه سوريا وجنود وانصرهم على حزب, على حزب اللات اللهم انصرهم على حزب اللات اللهم انصرهم على حزب اللات الشيعي اللهم عليك بحزب اللات الشيعي اللهم اكسرهم رب العالمين اللهم اكسر هذا الحزب الشيعي يا رب العالمين اللهم عليك بطاغيه سوريا وبجنود وبحزب اللات اللهم أرنا فيه وفيهم عجائب قدرتك وأرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وآخر كلمة بقولها الناس اللي اتخادعت بحسن نصر حسن منتكس حسن الشيعي اللي كانوا 2006 بقولوا زعيم العرب ظهر على حقيقته مش بقولك إحنا في أيام تظهر القلوب على حقيقتها في أيام اللي لبس قناع بتقطع إحنا في أيام الكشف كله بتكشف على حقيقته كله بتكشف على حقيقته فالناس بعدما طبلت وزمرت له وعلقت صوره في بعض الأماكن إن هو اللي قال لليهود لأه وهو أكبر عامل لليهود ها هو حزب الله مش حزب الله حزب اللات يظهر ويقتل في أهل سوريا ويذبح في أهل سوريا مع هذا النظام الخائن الطاغية عzew Blick lahir عشان الناس تظهر على حياتها وعشان الناس ليتظهر الشيع يظهروا على حياتهم وعشان الناس المخدوعة في الشيعة وعايزين يدخلوا الشيع البلد ويقال يجعلوا الشيع في البلد ويسياحوا في البلد ويعزو في البلد فساد عشان يعرفوا الشيعة على حقيقتهم ويعرفوا الشيعة يعملوا في البلاد وفي أهل السنة اكتفي بهذا القدر يبقى الدرس العمل اللي خدناه النهاردة النهاردة هنبدأ برنامج اسمه تمارين تدبر أمثال ها؟ أمثال القرآن هتجايز النهاردة كشكول تداهي كايز النهاردة الأجندة وتبدأ تفتح المصحف وتبدأ ختمة للقرآن يمر عليك مثل تكتب اسم الصورة تكتب رقم الآية وتبدأ ترجع للتفسير المغصر أو تفسير السعدي او تفسير مختصر وتقرأ عن المثال واستفدت إيه من هذا المثال نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إلا إليه إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء نَبْلُ وَمَطَرُ يَمَّ اللهُ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَاءً غَائِدًا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن العالمين الله سمع الله لمن حمده Allah hu akbar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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت من تَتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَد عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم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 السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله أكبر. سامي الله لمن حمده Say, may Allah hamidah like the سمع الله لمن حمده she looked